Book two Dva in osem de Ithnani wathamanoon Ithnani wathamanoon Reteklost, dva Almadji, Ithnain Almadji, Ithnain عليسي بوكة الرشيلزة عليسي بوكة الرشيلز هل كان عليك أنت السد الإسعاف هل قد توجب عليك أن تستدعع الإساف عليسي و بوكة الزراونكا عليسيرة بوكة الراونكا؟ هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ هل قد توجب عليك ان تستدعي الطبيب؟ Alisi morò poklicati polizia Alisi morala هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الشرطة؟ ألي إيمات تلفون سكوش تفيلكو؟ براوكار سميوشا إيميو براوكار سميوشا إيميلا هل لديك رقم التلفون؟ كان, كان لا يزال معي منذ لحظات هل لديك رقم التلفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات ألي إيمات نسلو؟ Praukar sem gaše imeo. Pravkar sem gaše imeela. Hal ladejka l'anwán? Kana la jazal maji monzhu lachazat. Hal ladejk Ali imate načrt mi sta? Pravkar sem gaše imeo. Pravkar sem gaše imeela. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق تي رزميو؟ لموج هل فهمك؟ لم يستطيع أن يفهمني؟ هل فهمك؟ لم يستطيع أن يفهمني لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ لماذا لم تستطيع أن تأتي في الموع؟ لماذا لم تستطع أن تجد za لماذا لم تستطع أن razumeti za kaj lm tastat' an tajid at-tariq limadha lam tastat' an Nisem mogel priti točno, ker ni vozil noben avtobus. Lem ostaja en Eeti filmoed, li en nehu lem jesira je boz. Lem asostaja fi elmoed li en nehu lem mogel najti po Ker nisem imel načrta mesta. Lem astatea en eži dal tarik, li en nime kajemaj, haritat al medina. Lem astatea en eži dal tarik, li en nime kajemaj, haritat El medina. Nisem ga mogel razumeti, ker je bila glasba tako glasna. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا تاكسي لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة لقد توجب علي أن أأخذ تاكسي Moral sem kupiti na črt لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. لقد توجب علي أن أشتري خريطة المدينة. Moral لقد كان علي أن أطفئ الراديو. لقد توجب علي أن أطفئ الراديو.